مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك وراي ماهو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطا لا تسمح الموجة تخلاف وتنجرف لا تسمح الموجة خلاف وتنجر مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقرر فيها ونعترف ونختلفنا يا صافي حبنا رايك وراي ماهو ذنب نقترب <تصفيق> أصل العلاقة بيننا أخذوا عضا لا تسمح الموجة تخلاف <تصفيق> وتنجر لا, لا تسمح تس الموجة تخلاف وتنجر لا, لا تنسى أني متفق في كل شيء واللي بنيناه بعمر ما ينسف لا تنسى نمتفقت في كل شي واللي بنيناه بعمر ما ينسف نبع المحبه نروي منه قلوبنا من عذب ما يوم زلال نرتشف من عذب ما يوم زلال نرتشف نتفقتنا في مواقف نختلف هذه الحقيقه نقر فيها ونعترف وَنختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايي ما هو ذنب نختلف اصل العلاقه بيننا اصل عطى لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لو نختلف وياك كل وجهه نظر روحك وروحي بالمحبة تأتلف لو نختلف وياك أولك وجهة نظار روحك وروحي بالمحبة تأتلف ممكن نحب ونختلف أنا أعترف فكر بعد انت وحاول تعترف فكر انت وحاول تعترف اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقه